بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى إن الحسرة كل الحسرة والمصيبة كل المصيبة أن يجد الإنسان راحته حين يحصي ربه جل وعلا هذا والعياذ بالله هو الخسران المفيد الذي حذر الله جل وعلا منه قال ربنا مذكرا إن هي لربك الرجاء فقال ربنا متوعدا رأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بهن الله يرى فسبحان من لا تخفى عليه من عباده خافية الطائعون إذا أطاعه والعصاه إذا عصوه لكنه حلم الله جل وعلا على عباده إنما نزحمت عليه الشهوات وتكاثرت عليه الرغبات يجب عليه أن يواجهها بتذكره لعظمة الرب تبارك وتعالى أن يتذكر فضل الله جل وعلا عليه ونعمائه تبارك وتعالى إليه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركّك عليه أن يتذكر أن كل لذة دون الجنة ثانية وأن كل بلاء دون النار عافية عليه أن يتذكر أنه ما من أحد إلا وسيوسد التراب وتحل عنه أربطة الكفن ويخلى بينه وبين عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولا يظلم ربك أحدا عليه أن يتذكر الموت وسكرته والقبر وحشته وظلمته والنفخ في الصور وفزعته والصراط وزلته وأعظم من ذلك كله لو قدر له أن يقبض على لذته المحرمة بأي وجه يلقى لها بكرة فأذرتكم نار تلظى فأذرتكم نار تلظى لا يصلها الذي كذب وتولاه وما يضني عنه ماله إذا ترداه إن علينا للهداه وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا فأنذرتكم أذرتكم نارا فأذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقا لا يصلها إلا الأشقا الذي كذب وتولى عليه أن يؤدب نفسه بأن يتذكر أنه يجب عليه أن يصبر في ترك ما يفنى. ليفوز غدا بما يخلد ويبقى عليه أن يتذكر ما أعده الله جل وعلا للصابرين على طاعته والمنفقين ابتغاء وجه ربهم قال ربنا وهو أصدق القائلين إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إنا نخاف من ربنا يهما عبوسا قمطريرا هذا صنيعهم فكافأهم أرحم الراحمين بقوله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا اللهم خنا شر ذلك ولق من اللهم نظرة وصورة أنا أعلم أنكم في يوم الجمعة سيد الأيام فصلوا فيه وسلموا على سيد الأيام ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المشفع في عرصاتي قدمت لكم المشاكل. هذه المادة من فريق جوال الخير ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.